ده بكل الغلط طب احنا بنتكلم, مستخيل... مستخيل. بنتكلم مستخيل. على الكورنيا الالتهاب هو طالما نقطه الباثولوجي اوف كورنيال الالتهاب انت انا جيت بالباثولوجي مع اي نوع ما قلتلك انت لازم على عندي بكتيريا الالتهاب عندي فنجا الالتهاب عندي فايروس على الاثيولوجي هقولك منوعته قبل كده انا اللي اتكلم اقول سواء كده يبقى كل, كل اللي جاي دخل بالكلام جنرال وااخد الكلام جنرال واحطه في جميع الانواع بتاع الايه بتاع الاوليكبان تفاهم خلاص مشكلة ماذا؟ طب يعني ايه موستولوجيه في كورنيا يعني الكورنيا الاوليكبان بتمر بكم مرحلة طبط مراحل والكلام سهل اول الاورجانيز اللي دخل كورنيا تبقى ليه بدأ يحصل الارض يبقى stage of illustration بدأ الشلحة يبقى stage of هيه. هما ثلاثة stage all right. لو دخل دخلت عشان تشتري اعمل اعصا تبقى دي او او اشتريت فلقيتهم تبقى يلا يا جماعه نبتدي يلا اللي <مز> هيجي تطلع هنحسب ليها مش هيبقى محظور خلاص كده تعالى ناخد الستيج اوف انفليشن تعالى نشوفها وزي ما انا بقول لك الستيج اوف انفليشن معناها ان بدا يخش جوه القرنيه لما يخش جوه القرنيه Pidä laukkuja. Jotta pystyisi, organiimme on infiltraatiogonia ja tuottaa laukkuja. Taas on shahallah kooli. Joo, minä se on shahfide. Jotta joo, tämä on kooli. Joo, joo, And these toxins lead to localize the area of necrosis. I get toxins, they come to damage, they come to area of a of necrosis. But immune system starts to fight. I get the immune system, I have And blood اظن نقول على فكره خفض الاستريوب انفيشن بعد ما خفضت الاستريوب انفليشن بقى عندي ثلاث تغيرات في العين رقم واحد بقى عندي ايريا اوف دي بالازر ايريا اوف نكروز صح رقم اثنين الانفلاماتوري سيلز اللي دخلت جوه الكور دي فيتامين ايه الانفلاماتوري دول بداخل الكوريا دي كده كل البطاقه اسمها ايه انفلتريشن ايه حاجه ثالثه البلاكسز اوف ذا ليفر فيبز زي ما هي البيلاذي دي بقى رقمت لاجر عندي بيلاذي لما الـ صح الكلام مش ده تحب تتعرف على الستجيو في انفلتريشن كلينيكلي واسألك تحب التعرف على الستجيو في او لا لا كلمة واحدة طبعا او ايه؟ اشان الحقيقة باللستجيو في ايه؟ الستجيو في تتعرف عليها كلينيكلي ازاي؟ توقع الارياء في الكروزز and the area of infiltration تصدق كليير لا هذيل حتى لي بقولونها هي يا جماعة بقولونها غريش ااا يبقى أول حاجة غريش كذي هلا في مكانها الحاج يبقى روس في البرلينيا هلا على اللمباز رابطس اللي هلا إيرج هلا هذيل ليش الكلام ده بالضبط بالحقيقة لونها إيه؟ بيشل دلين بيشل دلين بيشل كده على اللمباز رابطس كلها إيه؟ كلها ايه يا كلها بايليد بايليد بالنسبه للبلوت ده قتلنا قديم قوي اوعى تقولوا بالشرح لو قلت يبقى أنت قبل الدكتور الكلام الجديد بقى بايليد انت الجود ديد بالسميت تاني بالسميت ديري انجكشن ديري انجكشن يبقى عرف ليك ما هو السيلر انجكت اول وايد بامييك بايليد بس اوعى تقول لي انت احنا مالنا ليه مش كنتش قول انفلمايشن يا ميت بايلايشن ارتريا ولا ديه؟ دي في عشان كده مش إيه. مش طب ليه حد عارف, من أصري. عارف أصري ده من اقصي اللي هنا كده ده؟ اسمه ايه؟ اسمه انتيرير سيلاري ارتري لان الخلاصة. في الاستيجر في انفلتريشن. من لايه ايه وايه؟ اريا جريش يوطل ده بريسنس وفنيكروزن انفلاماتريتان. وضيليتة بتمتن بلغ فتل تسميناها ايه حدث؟ كده باستيجر. خسل في الاستيجر اللي بعد كده. هتويني ما انديه يالا في سرعة. في الاستيجر اللي بعد كده. قبل اصلا. قسل عانية اللي عنده ايه؟ عين حمر. صح؟ قبل الحصة بتوشبت عانية ايه؟ عين حمر. لا مش كده عد كده الحمار ده يا جماعه اقصد حوالين اللمبك ولا ده يعني الرجل اللي ده مركه حوالين اللمبك ولا ده حوالين ده هو التهيج اللي هنا اكثر حوالين لما ليه عيانه ليه حمره بس الرجل حوالين اللمبك بيبقى مين اللي غايلك اللمب بيقول انا عندي التنميه ايه ده بقى ده إيه ده العين عنده يعني عنده يعني لابنخشل للإستردج اللي بعد كده الاستردج اللي بعد كده ايوه رب عليكم الله بيشي جميلة تعالي ما فيشو طب يا جمعة الإستردج اللي بعد كده نسميها استردج ايه الاستردج اللي بيحصل فاكريه النكرونيك ماتنية دي بتفصله بتفصله ولا بتوع. بتوع. أول حاجة بتوعه هو ده ايه بتجيب قدر عياني وبعد اليميزيليام يوقع او ابن حيث اليميزيليام وقع لسه الألثر بما العيانجلي ايه بادري لسه الألثر مليانة ايه ده؟ نيكروزيس ولسه حواليها ايه ده؟ أه ولسه حواليها المتلميجن. اه بعد النيكروزيس ولسه حواليها انفلتريشن بانفلاماتري خلص هو إذا هي اللي بتتشوف أرض ريشة لإنه بتشوف أرض ريشة إن كل واحد النيكروتيك مادري هذي تدي طع وتجد مكانها ايه وتجد مكانها اثر ريشة لإنه بتشوف أرض ريشة إن كل واحد أو يعني دي يعني حتى النيكروتيك هتطلع وتجد مكانها أرض ريشة السؤال هذا لو العين جاية إيه دي إيه يعني لسه إبتدية موع على المفهوم الأرض من مليونية إيه مليونيكروزات ومن مليوني إنفلاماتروزات الأرض مليونية براوي كويس طيب الألثر تي بلاوي بنسميها بداوية نسميها Un-Clean-Alther يبقى لو العيان جايلي إيرلي هيجيلي يا جماعة ما هي Un-Clean-Alther مين لي الـ Un-Clean-Alther دي هل, هل هي سوبر في الشر ينفيش لأنها ملينة؟ نيجروبس طب هاد هي سموس ولا إيريجلل ألثر؟ إيريجلل طب الألثر دي لومها إيه؟ عشان نقولي البداوية دي بيها هم تبين لومها إيريجل شو الألثر معا الريجولار اند دي اند ديجريس يا مطيل هذه الانتين ارثر على حسب مناعة العيان يقولك لك ان الانتين دي يا تقلب في حاجه اسمها لين اسمها على حسب مناعة العيان والزيمز في الاورجانيزم يعني لو مناعته كويسه ايه اللي يحصل؟ والاورجانيزم لو فيل يعني الاورجانيزم ايه؟ ضعيف كتير ما قدرش يقول كل الكلام؟ تراكم كل الايه؟ كل البروتيك ماتيريال والال انفلاماتوري سيلز اللي هنا تقل ولا تزيد؟ تقل اصبحت إيه؟ لو العيان مناعته كويسه اهو المناعه عالية النوكروفيجيت والكلينز ذا نكروتيك ماتيريال اند ذا انفلاماتوري سيلز ديجري دي تو ذا الكر بكم كليم أرثر أنا نفسي كله أون كليم طبعا كليم عشان هنا المناعة كويس أقصد لي كليم ده سوف أقصد لي كليم ده ديه ولا إيه وليه قد كده سموز أرثر ولونها هيفتاح هيفتاح الشيء معك فيها ولا إيه مخلوقات في السيارة هي مواصفات الكليم أرثر بما عندك أهيه مواصفات الخين بعد وقت بقى ديه وسموز وإيه دي هو طور ومر ترانسفيرنت عند ديقالونيا جريج ضد دي الأمور ترانسفيرنت اذن العيان بقى مناعه قليله والاورجانزم قوي جدا تتوقع ايه اللي يحصل الاورجانزم اللي هنا قوي جدا والمناعه قليله الاورجانزم يكمل يكمل في يعمل مور ميكروب في التشو يكمل يكمل لحد يكمل. ما يعمل فييد الخليه دي حصل مصيبة سوداء ما ايه مصيبة السوداء دي كورنيل اي كورنياتير <تصفيق> فوريش يبقى لو العين بيجي لي اير بيت الانتي دي طب في الليت يا ايه يا ايه يا مين ارثر يا فير فوريش اكوردنج تو الرب اكوردنج تو الاميونيتي اند ذا فيرال في الثلاثة دول اللي هتخش في الستيج اوف هيلنج صح طبعا مين طبعا الكين على الستيج رقم ثلاثة اللي هي الستيج اوف هيلنج طبعا تشوف كيف يتم الهيلنج هذا كورني الألثر والحمد لله يا زيل كورني الألثر واضح انها من النوع الايه واضح انها من النوع الخليل يبقى الألثر دي لما تيجي يحفظها الهيلنج مين اول حاجة؟ مين المبترع؟ الايلوثول اول اول خالص ايه؟ ايه بتدي يا ولد؟ بتدي بتدي يا بيحصل ممتد اهو ادي ولا ايه؟ في حصل ممتد ان الابزورب يحاول يجي منين؟ ويحاول يجي من هنا عشان يغطي الايه؟ عشان يغطي الارض بتمتكه لا انت حضرتك حط هنا لسه ايه؟ هنا ايه؟ طيب رود كويس ها يا شيخ تمام يا خلاص والله كده ده جاي ده شاء الله طيب ماشي يبقى اول خطوه ايه اول في الهيلي من فوق مين دي بتديرايز هتديليا بدا يلحق انا محتاج احط هنا فايبرود فايبرود يعني محتاج خليه اسمها ايه ديجال فايبرود خليه اسمها يا جماعه فايبرود فلو المين فورت اوفن ريست هو ده اكيد المفروض في اللمبه مش عندي دمره فين اللمبه دلوقتي طب وبعدين اعمل مطلوب من اللمبه البلاستيك تبعت لي هنا فايبر جرابس انا اسفه جدا ليه بقى الفايبر جرابس بتاعتي بتعذبني ليه للاسف الفايبر جرابس اللي جوا امه ما بتحركش زمان لما كنت احتاج جرابس دي, دي. فايبر الفايبر تضرر بغض النظر شوف بقى اضطر بنفسه اضطر بنفسه انها تخش لحد الانف عشان تعطيني هنا ايه بقى بروز شايف المصيبه السوداء اللي قدامك ناو ذا كورنيا بيجارن فسكولر انا قاعدين قبي ليه انت منفعش الحاجه دي ما انا بقى لي ساعتين عمال ان الكورنيا ايه ابسكر ابسكر ابسكر ناو ات بيكمز فسكولر هياخد حاجه اسمها فسكولاريزيشن اوف ذا على الفسكولارايزيشن دي تاخد هنا بعد ما كل الرزيشن كل برتيشن فورميشن حد يقول لي السورسز اوف ذا كورنيا انا قلت من الغضاريف كان خلايا هو ممكن تتحول الى فايبروبلاست ما هي الخلايا دي كيراتو طيب إذا في عندي توت ممكن الكيراتو سايت تتحول لفايبروبلاست بس بتخلص بسرعه لو الانتر عميق لو الأورثة كبيرة مش هيكفيني إن السينزيجي تحاول باب لازم يحصل إيه؟ لازم يحصل إيه؟ السوبر كولوريزيش. هاي أول شيء إن مش كل الأورثة بجحنب بات كولوريزيش. الأورثة أنا متأكد إنها تحمب بات لما يكون الأورثة إيه؟ الأورثة اللي هي تك بالضبط مثل السوبر تيشر اللي دي. دي بقول أنا سوبر بقول أورثة لارج أو دي يعني ولما يكون مارجنال يعني مارجنال. لما الأورثة دي تكون قريبة من تكون هنا فينا. في فونا في فونا تقول قريبا من ايه؟ من البنوط دي تصمع قريبا من البراد بيتل البراد بيتل هات تتخشي الهات يبقى مش كله ألثر بديل لازم الألثر تكون Large Large and Marginal الخراظة ان البراد ان البراد بيتل تقول انت زعلان لي يا بعد الزعق عايق ايه؟ ليه؟ ايه من زعلان؟ من شعب والله بعد ما تخلصش قولها ترجع تين؟ نو، no. انت الموضوع يقولك ايه كلها مشهورة، لكوني لو أنت بسكولائي، قولي او بلد كولائي يعني ايه؟ دخل بلد بصل في القرية، طول المنهج، طول المنهج، طلما بلد بصل دخل في القرية، بتقوليش انه؟ هيرجع تاني، هذي البلد بصل هتفضل طول العمر. أيوا، طائعا البلد دي هتقف بس هتقف ايه؟ برمنانت او بيك يبقى تعاني اخد مشتيرك البلد كتورا رديش، واحد، إن البلاد إن الكورنياونس بس كلارايز، أوه بس كلارايز. عشان كده البلاد بس الجري حسيب ييجي يقول العمر، هو كارنيا. Permanent Oblique Lines Inside. الكورنيا كلات حسيب ييجي Permanent هتحك عليكم هذه ولا البلاد بس الداخل. أنا ما علاج. البلاد بس تركيا. الكورنياونس بس لابراب بيسل ذويليف من انتقلو ذي كليل بقى لأول مشكلة لابر المشكلة التاني حتى عارف الضغط دي تسببت في وجود ايه هنا؟ بيقولون خلوزت يعني كورنيا وده اتكون بيكيش بيكون بيكيش تتاني كورنيا القوبستي ان و ام و ام دي انواع الكورنيال القوبستي تسمع عليه. يبقى الابراب بيسل تتسببت في وجود ايه يا جماعة؟ في وجود كورنيال القوبستي يقول للملاشة حق بقى لطر الكورنيا العودة دي ما تتوافقكم بالجف ليعمل حاجة عشان عملية الكورنيا دي ده أي واحد عن الكورنيا دي المخلودة شيلها وحط مكانها قرنية جديدة وقليت لنا ما هي عملية ناشر أختي عملية ترقيه على عملية بسميها هي كراتو إيش كراتو بلاش فاكرأ أنت أنت إنك تحكي عن الكراتو الناصي بس ربنا إيه مش كرات دايما الكراتو البلاسي إن المناع تعرف على الجراث الجراثي دي بجيبها من واحد نايم دي Rejection. المناعة اللي هي الدم صح؟ ايه رأيه؟ الدم هي اقتلات مثل دي جايتاني المناعة غريب مثل دي دي, دي. دي, دي يحصل ايه؟ عايز ما يحصلش الريجيكشن لازم تقفل هذه البلوك يبقى اي مشكلة الاخرى في المتكوريزيشن؟ لو امع اني كيلات البلوكتي ومعاها ريجيكشن زي الكيلات البلوكتي والذي ريجيكشن خلاص لو دي المشكلة الاخرى ان هيحصل ريجيكشن لأي عملية ايه لأي عملية جلات تضبط. ماشي؟ نعم؟ هتنفل؟ بالإيه؟ والإنشان يقبلوا في الظروفة تكيب امي؟ ايه ده بقى؟ قولوا إلي أنا قلت كل مياه الأمسك لحمك بقباتتي وحشان تنحل بقباتتي دخلناها إيه؟ قولوا إلي أنا قلتهم دخلناها المنظر رجل ما والمنظر الحقيقي قولوا إلي ش فا يا ده مش بقولك ايه خلاص بفضوا معايا دم انتا شايت ايه والقلواتي كورنيا للأنذر صح؟ ده ايه؟ بلط نظر مكانها الكورنيا قبستي ده اللي انا قلت قبستي مستمعين والبنطر لات طيب مش كل الأنذر لازم يقفش فيها ايه؟ بلط قبستي ومستخيل لها بلط أكيل الأنذر دي كان ايه؟ كانت روارسيش بلط كمعات جوي بشكل آسل هايخوش كده ايه؟ بلانتظر فلاني أول سأل إحبال الله محبكونا واريزيتم واريزيتم وكمان تبقى ايه؟ جمبت واريزيتم يا سلام ناخد ده حاجة اسمها، لا هم حالة مقابلة فاعلة اسمها للكليني يا طال العيان اللي عنده كورنيا الألسل هايشتكي من ايه؟ ده اهو يتبقى حاهم من الشاك وليه زي إسماء بجد بسهاش هدار ده بيتك العيان اللي عنده كلية الأرض شو ما شوفنا حافظه صعب بين لاكرميشن بتوبيا لفرودزدز مدي كله دهادة الرامزالي. أنت حاول كده؟ أنا أقول لك كده بين لاكرميشن بتوبيا لفرودزدز مدي منيوشن أوبريشن بين طبعا العيال اللي عنده كلية الأرض أكل عنده ريت سمير بين تاني حاجة يعني العيال ده موقف كبير اسمها ايه؟ اكريجيشن، ولما رد يعني ايه؟ انا عندي كوريا طبيعي عم بحكي عندي ليد بعد كده فوتوفوبيا، طب انت هنيجي عم نشتغل تبص في الضوء، لا برضه لا،, لا. عندي حاجه طبعاً العامل عنده كورنيال أورت أخبري النظر إيه طبعاً هي إيه راح يجيله دمني وش الأوفيش العامل بيقسم يبصروه لا يبص يعني ليه إيه ليه في تواين ملونة تذك ملونة آه هنسمع كورنيل هالز الرؤوس الأورت إيه دي العين؟ كل عين نبدأ كل واحدة ونتكلم عليها ماشي؟ رقم واحد بين توقع البين أوقف العين كل الناس العين وعرض العين ولا نقول لايف في مين الله يقولك العيانة عندي foreign body في عندي حاجة بتشوكلي عندي breaking brain عندي كل دواء breaking brain touching brain foreign body sensation localized the brain أربعة سنة هو نتوقف ان البين مش تكتوز المهم أنه هو لكالي. في مين بالزرعة؟ الأول النوع ال brain هنا generalize localized أو foreign بودي sensation أو breaking brain أو touching brain ايه طلبه؟ ايه طلبه؟ زمان قبل ما يبقى في أول زمان قبل ما يبقى فيه انثر كانت الكورنيا نيرف دي بالإكسيليم ولا اكسبوزيت ظفرطيه ماشي طب دلوقتي لما دي عندنا انثر هي هدي دي نور في فين في الشارع ناو مين خبط فيها مين ده النيرف Joo, että rotation of the exposed nerve, exposed nerve. Hän sanoi rotation päätte. Numero yksi on, että lihdistymässä, koska lajin, joka تري يبقى رقم واحد كتاب البيش اللي عمل روتيشن <تصفيق> ها المومنت رقم 2 ها رقم 2 التكر سبب <تصفيق> خلاص يا جماعة. العدو صار للزين. كان يتابع للزين. نقطة بقى. التوكسين اللي موجودة هنا يا جماعة. بايد في وجهه هتوصل ليمين. هتوصل للأرض. تعبير إيه؟ بص روتين كده. أي عين عن بكوني الأصل لازم ألاقي مع انفلاميشن في مين كمان؟ الأرض. أكيد. أكيد. لما بقرأ عن أت كومبانينج أو أت أول كومبليكيشن اللي هنلاقيه مع كوني الأصل إيش؟ أول كومبليكيشن. الكوني الأصل اللي بيبقى, إيه؟ بيبقى لو في Inflammation في الإيرس والذات في مين؟ السلري بودي يمكنني يحصل عندي حاجة يمكنني المسل في ايه؟ المسل ديني بتائف من البيوتر نعم ايه دي؟ الكلتريكتر بيبليو مسل والمسل اللي هو السلري بودي ديني اسمها ايه؟ المسل، اي Inflammation هنا؟ يمكنني يحصل ايه بطول مسل دول من Inflammation؟ بس. اي البازم في مصر دي عند ايه؟ البازم في مصر، في مشته بيشوفه عنده كرة يمين كذا قد ما كل عضلة خلصية تحف إيه وأنا اللي عنده رجل عضلة. إسم. أوه يبقى ثاني صعوبة للبيت هو إن الزبرس إيش الزبرس الكل مستركتور and ايه salary متر. إيش في هنا ايه وفي هنا إيه. I يبقى أقوله لي البيت لو تمعن. رقم واحد irritation of the exposure of the boy. ثالث رقم الكونيكت دكتوري بيجي ورا هند ده فين يا اي سؤال عن البين خش على اللي بعد كده لكن نيثن وعليبر ده مين اللي بيعمل الاوبريشن التير دموع مين اللي بيعمل البليفرباس الزد فاكرين الحصه اللي فاتت التير والزيت دول كانوا تبع ايه كانوا تبع حاجه اسمها بروتكتيف ميكانيزمز القرنيه التير والزيت دول بروتكشن طب تتوقع واحد عنده كورنيا غلط البروتكتيف ميكانيزم ولا جامد جامد جامد جامد كتير لما يشتغل جامد منظم ليه بنقول الليد لما يقفل جامد منظم البطاريه ازاي يبقى الميكانيزم والبليفر ازاي ما هما إلا بروتكتيف ميكانيزم بس نورتر ولا اكستريت اكستريت يبقى الاثنين دول اكستريت بروتكتيف ميكانيزم صلوا حضراتكم ايه ده بالدموع وايه سبب البليفر ازاي اختياريتي بروتكتف دي كده. طب إيش هم الفوتوفوتني؟ لعند الروس في الدور يا عرب كل لما هو روس في الدور يحصل حاجة اللي إنت بيحصله إيه؟ الروس في الدور. بديك أنا بشتغل أي حاجة معه. لينكين. كم يوم دي؟ اليوم بدي يحصله إيه؟ الروس في الدور يبقى لما مايوز الدور و هل بلينكين والمايوز اه مش فيها بتاع البلينكينج او مايوزس بيحصل هنا لا العاده بتحصل بلينكينج بلينك يعني اللي على النفس النسمه الخالبين مايوزس يعني هزود الاسباز بتاع مين مش دي كثافه الاسباز المفروض تعمل مايوزس يعني الاسباز محصل له ايه يعني البلينك. يعني البينز تتوقع العين كل ما يوصل للضوء يعمل بلينكينج ومايوزس وزينس كل ما يوصل للضوء يلاقي بلينك. يحب الضوء يحب ده hän ei kerro, hän kertoo, että kutoa voi. blinking Blinking Inflammaturuset ابix diminution هو area of that waslie closed and the area of dimintrination tai два As it. witissements..com.. которые.. pament.. kun tunt..tut.. Fot üt.. Point.. Content.. kommer W boot..kar.... takes place..ок..tu.. درس ان شاء الله بليجي ناخد دارس الائرائيس هقولك ان البلاط مثل دارس الائرائيس مع الضائلية هنطلع منها ابنورمال كتابولايس ابنورمال توكسل التوكسل بليد هتواصل لمين بس كده بس صريح واصلت لمين للإندوثيليم هيحصل البرج للإندوثيليم يبقى ان تقولوا بقى لما العيان بتاع الكورنير يحصل معها اي والايراسيس تطلع تكسنس تبغو ال industries ال industries اللي بيقول هنأخذ وظيفة ال industries حتى نذكر أي وظيفة ال industries؟ ال industries دا؟ ال بياخد من القرنية ويروح حفظ في الأنديروتا تشامبر من لما مي بود هاي الماء دي تقبل؟ هذول دا وتاني عندي نوعة مياه وقارةية حاجة نوعة كورنيال إديمة إيه رأيك هو الكورنيال سوف تؤثر على طبعا. يبقى ايه قولي سبب الدنيوشن قبلنا في حالة كورنيا الأرض. لأقل واحد الارئة of necrose and incestration especially if central. رقم اثنين اللي العيام ده هيجيله ايه؟ ايرايتر. والايرايتر ستطلع تومسن بالدول الاندوثيليا. والاندوثيليا اللي ميجبوط يحصل كورنيا كديمة. الكورنيا كديمة. اكيد ستؤثر على البيتر. لك اعمل الكورنيا الكديمة دي بتعمل حاجة غريبة يا شخص. قولها كل نقطة. كل ده ديفراكسن وفوتون من دول لما يجي عليها الضوء تعمل فيه كده هعمله ديفراكشن يعني ديفراكشن تحلله لألوان الطيف كل نقطه من الضوء ويل اكد از ا بريزم يعني ايه بريزم يعني بالعربي يعني منشور حد عارف لما الضوء يقع على منشور يحصل ايه للضوء ديفراك بيحلل ألوان الطيف يعني أخضر وأحمر, وأحمر والحاجات دي كلها ألوان بتقع على مين حلو. على الشبكي على يعني شبكي كلرز حلل رانزور يبقى ايه ثاني الدور ده حلل رانزور باي هتاخد ديفروكتنس the light على ديفراكتد لايت هيقع على الريتينه ومالعندي ايه بقى حلل رانزور من يعني ترى هتحلوا المذكره ان المريض العيان بيجي من كورنيال سنتمز شيل كلمه كورنيال سنتمز وحط ايه بين لاكريميشن اوتوفوبيا بالرغم ده دي ميليوشن اوف ذا كذا بحاله عمى زوال ها اشرحتهم وقت بعد كده صح اي عيان بعد كده اقول لك العيان بيجي من كورنيال سنتمز سمعهم ده ايه طب دي مش بتحطوا ما هيش التسميه ايه بلاي الأولانية بلفرو بير. البير الثانية بير. اللام لكنيش أتبرد. عميق تبعي. ديمينيوشن أت. بس خيبة. فوتو فوبي ملونة تبعي. كلا تحلز. كلا تحلز. أنا عنزاني. أول مرة العين من كورنيال سب. ده لي. بلاي بالعميق. خيبة ملون. ماشي انا الناس إن ما دي انتوا ما بتحبوش الاسكيمات أنا بقول لك دي للعيل الطايعه اللي ما بيعرفوش الحض اللي زياده اصل فعلا اقول لك ايه كي. أنا برص الصفحه كده ايه امضه أنا مش محتاج حاجة ماشي أنا انا بقول الكلام ده للعيل اللي ما بيعرفوش الحض والغلطانين ماشي في ناس فعلا بص كده شكرا ماشي ربنا يستر منهم شاء الله كان مش اخويا يعني شكرا مسطور حرام عليك بقى ايه يا رجاله في بيته ده قولوا بقى دي عايزين عايزين ايه ها زياده كريمهس يا جماعة عدى الزمان ايه ايه عاشي خليكم معي ايه انت من سدارك انت منزل من الهات ايه مقصر ايه يا ابني يا ابني هل ست بسطور طيب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنا يا مهند كل ده اللي بين صح بين نوع وراي ريتيشن اند ليج ايه سبب اني بين اللي انتوا هتنسوه عايز ايه البدل ايه بتذكر ايه عليك اللي بيقول لك تريح لك العضلتين دي من دون الاحلال او دي في الهلال لو في بتريح اللي فيهم ازاي يدخل ايد البيت يخلصنا البيت طب فاكرين لك الريشن والبريكنج والزات بيساهموا ايه طب ايه تجريت بروجكتيف فيجن طب صور الفوتوفوبيا ايه لما انا ابص في الضوء بيحصل ايه وايه لينكنج ومور والبريكنج والمور اسمها ايه بري اورنات انت ب diminution of رقم واحد ان الجودو إمباشيشا لو كانوا دكتور رقم رقم اثنين إن ليهم أنا أي غالي بورد دوكس بوجن إن بديني بس كونيات يدي بدور ميت يدي ما بقول أكتر أذ أبرز ومستلعين شوف إيش قدرت والله خلاص عشان ماهم ممكن نسمع مش عشان ماهم بروح عشان ماهم لكل لي ماين صدق أيه ليه لي أحسن ما في المنزل اشتركتش وشتركتش وشتركتش تفحص العيان ماشي؟ مش نفحص الكارنية على طول الان انتبهانا في اي بحث تدير ايه؟ باللبس معانيك كنه رائد طائبة معانيك كنه ان يتريمش بالتأثير تعاني فحص اللده وكن رائد طائبة الكلام واضح ولا بقينها نوصل؟ ماشي يا اللي مش شايف كويس ممكن نعمله نصدركات مش بازاش يعني ما اكتشفتش ان انا عايز نزارج إلما بضوصت كده على احد المحاضرات لقيتني مش شايف فقدر ان انا عايز نزارج بس ما وردت بلساش بسعب بلسك واحسن ماشي نبغت الليد ونبغت ليه في كونجاك طاية قلت راح يا جريم العائقين اللي عنده كونجا أرض فضحة بلعات ومع ذلك نلاقي الليد مليان مي إديها في الليد لقي كونجاك طاية مليام مي إديما فيه <muchan> كنزة كتيبة، اللي لا أنا نبحث اللي تلاقيه، يدينا. نبحث الكنزة كتيبة اللي فيها، يدينا. طب ليه؟ ده دول برايكات عن العين، عن الأصل. أنا دخلت في الموضوع. نتفادى أن اللي بنتبرد في الزهايصة كده. برضو ده كذلك البراد بدت توصل كنزة كذلك البراد بدت توصل ليه؟ ليش؟ بدهم دول يا جماعة متصلين مع بعض. كلهم one one color zip طب لو البلوت فيز ديتيد اللييتد بالبلوت فيز هيدايت او اي بلوت فيز ديبايد يحصل ايه في البرميوليت ستاتوس تزيد وم يطلع منه ايه سيت ديتو ايدين طب بين الليمبا البلوت فيز وايه وايه والكونجكت طيب على رغم ان الليد بعيد والكونجكت بعيد فتاثر وحصل إيه، تمش على موضوع، أنا ما خا، أخا، أخا ثمين، بتاعنا بتعلق ثمين. في القرنية أول حاجة قبل ما يحصل الأمر، يقولك إن أول ما الأورغانيزم يخرج هنا داخل الالديفيا في المنطقة دي، تغوص تلاقي حتى دي ما عاد يش تبرع زي الأول. لو أنت روحي كذا جبت فمك الصغير ووضعت على القرنية الكاذب، هتلاقي عملش الحاجة دي الإزاي تبرع حاجة اسمها كورنيال lacer. بقول لك في القرنية لعشر تبرع تحتاج مطاقس. لازم يكون عليها كميات محترمه من التيربين ولازم يكون مين سليم يعني ينفع الجهاز ده يكون كويس هو لازم الانزيم اللي هو الاثين سيليوم ده هو الانزيم ما ينفعش هو عليه كراش يكون في لما يبقى مريض هل هي هيلم يبقى ده سر الكنيس اوف لو اذكرني يا مستر عشان احكي لكم ليه هات بقى دي جنب جنب دي 17 كام لسه بس ها تدي ياخد الميكروس خويا احتمال ايه يفضل اقوله بقى يبقى رقم 2 كده يشتغل رقم 3 هنا ايه انتر هتعرف تشوف الالتر بالنجرا اي لا راجع الالتر دي يا جماعه تتذاع لازم نضفرها بطريقه اسمها في البروتين ستين هقول لكم دلوقتي التو دي بتظهر في البروتين يبقى الكونيال اوثر لازم لازم تتراقب عشان علامه شبه سيب الموضوع ده لحد بس قل انت بقى ممكن الاقي مع على مانيفيستاشن مانيتستيشن أو في اهي كلام ده احنا هناخدوا ايه بقى؟ رتوه ايدي دي اقولها نفس الايه؟ يبقى مؤقت كده خلينا مع الالثر مانيفيستاشن اوف راي؟ حد الفوريش ممكن نلاقيه من الهيش تيشن قطر الفوريش ايسا مخدناش دي وليسا مخدناش دي اتباع البقاء دي جلالة احنا مقفين عن موضوع اللي ايه لفتامنك يا لغا؟ ازاي حضرتك ما تزدق الأرصة اللي عندنا او الصبقة اللي عندنا اسمها سبغة الفلولوسيج ده ازاي تتأطرق؟ زي تأطرق كيف تتأطرق لونها أورج اول ما تحط الأطرة دي في عين العين اللي بيحصل يا يلوصن هو اللي جوز ازاده الاصفر ايه حساب غتيروتين؟ الاعيان عنده اصفر والعيان ده ما عندوش ايه؟ ما عندوش اصفر اول ما حتى ازاده الاصفر في عين عليه او تطير الاصفر اللي لونها اورنج بتتحول للون اخضر بتستاين فحص من اللون الاخضر للأرض حصل ميكر مع الدموع. العطش يحاول بس إن الدموع يحاول يغيرها من أورانج ل لون خفيف. نجمات هذي اللي مع السم غبي تطلع تعدي من البروتين من إنتركس. شاط تعدي البروتين من إتشكس. يبقى إللي بيحصل إن السيل أرض أو البروتين إذا كنت جالس جاك هاي حطافك جالس جاك تابل وبعدين السندر إياه أو دقيقتين أبتعد عن عن أي بحر من هنا أوين أي بحر من اللون الأرضي. إخس البحر ده الصراحة. فراي كلامك هتبقى كلام ده في الصلاحيش وملقش حاجة ده بس ده هو نتيجة فلوسي فيسني طب العين ده يا احنا شو هتيجي هنا وتخش لبشيء مش معقول تخش هنا تعمل ستانج مين في في من جوة جال اقتل بقى في هتلاقي بقى ايه بقى هتلاقي غرين كولارينج إنستن بريزنس آي بروتين أو As the size of the outer, this is the negative. for the the bullshit for the حضرتك هتلاقي إيه بعد ما تقسل اللون الأسجر؟ as the size of the outer. نكتب كده A, ee, مشوه عندكم bullshit. نكتب كده N, B. If the epithelium is inter. هنا هو تحت. تحت If the epithelium is in, هتكمل إنت بقى. He? If the the epithelium is intact, the phenomythene test will be? Okay. nice. If the epithelium is intact, if the epithelium is intact, the phenomythene test will be okay. negative. Fragmetic. This is example. There are of the لا شفت رؤية فلوريدين تركيبة نهائي لازم نحط 2% في صوديوم موجودة في قاعدة 2% في المية صوديوم أكتر تركيب تأكد الفلوريدين واضح لا يوجد سرده هو في في المية سولفامول موجودين في اثنين في خلاص لك على شان تشوف الكورنيال اكتر حلو لازم تحط طبقه وضوء ده صعب قوي بتفتح عينه بتخلي دماغ العينه تخش في اتجاه اسمه الليزلا أول ما تحطك في ده لازم تبدل على القرنيه بتاعتك اول ترى القرنيه قد الضوء ده لازم الليزلا بتاعها ايه بنحط بيه العيال اهو عن الميكروسكوب بيكبر ولما نبدا لو تخلي الضوء بنعدل شده قبل عينه انا هبص على أنا على على ان الكشاف اللي فوق اللي هو جهاز السيت لامب على عين العيان ضوء ازرق ايه الكلام عاوز تلعب في النوروتين سامجي بان قوي هقول لكم حوالي دلوقتي بسرعه على طول يعني عشان اشوف الاكثر كويس مستحضر اشد النور ادرك ايه الكلام العجيب ده بصوا كده دي ايه دي على فكره يا جماعة. على فكره في؟ في في دروب في كلوروتين ولا في نهاية حتة أجيب الوارد أجيب الوارد أجيب الحته لونها ايه؟ اورنج اجيب الورقه دي كده واقطع الحته الاورنج دي هنا واقعد يتكون لون ايه؟ افضل ياديكوا الروتين دول تريبل الروتين دبل ايه الاحسن مين مور سترا لا دبل دائما اقرا دي يا جماعه لان حوشه جواها معين بديله هنقوله تاني يبقى ايه الاحسن الدوس ولا الاستريب الاستريب مالها مور اللي سمع دكتور الضو و العياده علي إيه؟ على جنب انت سمع دكتور بيبص عليه على الايه اللي بيخرج الضوء اللي ورا العين العيال الدكتور عاوزني يخلي الضوء اللي ورا العين معايا ازرق بيحط هنا, أزرق. <تصفيق> هنا أزرق. اسمه اسمه اسمه الضوء كوبالت بلو لايك يعني استخدم كوبالت بلو فلتر عشان يرفع ضوء عشان الدكتور طب الفرق عن الفيديو ده اه ب 4 ب 4 كده الفيديو اهو الدكتور بيعمل ايه بيحط الفلترين ايه فيب ده جنب بصوا الدكتور هينور ايه ضوء ايه بالظبط بؤذا ايه بيقول اللي هو على العين العين ده كل ما بتظلمه يبقى فيه فلتر جوه اسمه وبلز بلو بص الدكتور دلوقتي بيتفرج يا ترى الدكتور شايف ايه يا ترى الدكتور شايف لو شايف المنظر ده إيه؟ إيه؟ يبقى ليه خالص وديني ده اهي يبقى الضوء ده بيوضح الايه يبقى فور بيتر في فيزيشن او صح رفعت المزوره هاتين ستنم وسكوبز بلوك كورنيا بلوك لايت تعالى الدكتور يتاخد بيقول عادي دلوقتي مفيش ايه معايا عندك مفيش خدت بيقول ايه طب بص انت فيك عادي طب ده دي ايه برضه دي ايه يبقى بصوا يا جات ان شاء الله تتحال امبرا او التحال اخر الثاني اي شريحة فيها حاجه غامقه وانت صوتك دي ايه كورنيا القاصه كده هات بص انت كورنيا القاصه بينز ها وضح الورثيب، يمزو؟ يولا بدك اخر السنة، توني ايه؟ افتحال ايه دراوش ها؟ كورنيا الارضة، استين نورث دي وضعوا على نفس الكلام كورنيا الارضة، ماشي يا جماعة؟ افريقيا انا اجابت الاسلائز بتاعكم اصطع اللي هي بتاحت كل ايه كل اسلائز موجود في الكلام ومع ذلك انا انا اي اسلائز برد في الكلام، هولي هذا يعني موضع السلائ مش هتعرفين بالما من الكلايد الموجوده في شكل الارض طيب لو لقيت اسمها دايره واحده بره هيرتبط مروره ان الاسطوانه عندي ازاي في حد من زمايلكم قدامي هطمنهم موضوع الكلايد ده أساساً ده عباره عن مستن اللي كانت بتيجي بره الاسطوانه بتاعت الكليه يا دكتور فبتيجي منين كل واحده دي اشرحها دي كمان بتيجي اهي عباره عن كلايد اجت من الارض معروف ايوه كده خش بقى على فكره يلا اكتب بقى كومبليكيشن اوف كورنيال ألتير في طب لو أكتر من اللي يقولنا بمشاكل وقولني أصلا أيام العيد أيام العيد تبقى أيام بقى قائد المستعير اللي بتع المسدس ابو قارس ده, ده؟ عايز أيام العيد هم تميني في المستشفى أيام الخروج زي ما كده كده العبيق وطباعيون بالبتاع ابو قارس ده يجيلنا بقولني أصلا وسحبه يجيلنا عيمت من التسويه امطار بتعدل سادة قال لي في المقارضه دي شهيز. يعني بصوا انتوا كلكم بتنتشروا يعني قولوا للبلوع ثلاثة المتفشات دي احنا بنشوف بلاوي من في من قال قالوا يا دكتور عندي حالة رابر كون انت بره العين ايه يا ابني مسدد تخيلوا ولد مستقبله يروح عشان مسدد خالص حرام عليكم يعني انتوا لو ما بتكوش في المراه دي حرام عليكم اشربا من نوع من اعيان مسدد عشان احنا بس حصل الفراغ من ولا خالص دكتور يعني آه. فيه سوف وقعشان نحفظ على العيال وين هذا الاعجاب والتي نعم بل خلاصات دلوقتي نعم خلاصات دلوقتي الليزر و الليزر احمر لا يعمل برسر الهررات على خرار حركة من الوقتية نعم يعمل برسر فيه منظر الليزر كباب خرص الليزر, أوه. الليزر أوه. يعني هيجيبك هيجيبك نعم. نعم ينشر نعم ويجب أن تكون بقى شغالين يعني في السلحة كمور اثنين أخذ؟ ولا السلطرة الثانية؟ انا عندي جد؟ ايه اذا بحب الزعمة انا عارض ايه ايه ولا ما بيش مقارن بمقر هنا تاني حرق ان تجوز الموضوع التركيزات انا مش عارف في ايه اذا بقعوش بروز السلطرة بشهد اوه اذا بقعوش الموضوع الحرق لاني انا مجرد أوكي ما أنتي شو تقولينه؟ أشيتها وذاك. أيوة، ترى ما في مش بقى شيء. نعم. حد بيتكلم حاجة. نعم. حد بيتكلم حاجة. Complication. أضربه. complication of coronary artery. بنأثرها في complication of lungs. بالfusion coronary ومن فضائل the fusion حطمة complication of والبيرفوريينج كوريا الاكثر لوحد هنتكلم النهارده على الكمبليكيشن اوف ايه طب اثر هتتخلم <تتخلمش> <تتخلمش> اللي بتتخرم ولا اللي ما بتتخرمش بتتخرم اللي هي ليه <تصفيق> <الـ> <تصفيق> النون شاء الله هنخش تحسك ايه في البيرفوريينج كوريا دول يا جماعه العيان ده هو النون بيرفوريينج لو جالي ايرلي غير لو جالي ليت ايوه لي وليت يعني ايه يعني الصبح وليت يعني بعض الظهر ليه يعني الصبح وليك يعني بعد الظهر بقى إيرلي يعني لسه الاكتر مليانه ايه انتوا فهمني بقى دي قوازم مش ولسه بلاوي لسه مليانه فوكس ليه يعني هي كده يحصل ايه, إيه بس هو مش ايرلي يعني الصبح وليك يعني بعد الظهر فهمتوني يبقى لو إيرلي لسه كم من إنت بقى دوت انت لا دوت يابا هيبقى دوت ازاي يا باشا انا مش فاهم ايه لا <تصفيق> دييره توكسين يا ابني دوت انت بقى يعني التوكسين اهو ده التوكسين ادخل الايه للاي بتتعول كومبليكيشن ايه ايوه صح ايه يحصل ايه ده بقى ديفيوجن اول او لازم التوكسين في يحصل انفلاميشن في الاي يلا اديني نتيجه في الرايد البلوك جيتس اوف الرايد اديني يحصل فيها ايه قاذو باي لايت اي بلوك جيتر يحصل لها فاز فارييشن يطلع للناس هنا يطلع اكشن فين في الانتيير تشامبر بيقول لك بلوج ريليتيد اولويز تو بلوج يعني فوق ويل فور از ات ات وصلنا لحد فين الانتيير تشامبر الانتيير كانت مليانه ايه بس بقول لك يا حكوا لوجود ده ده النقطه يعني شرح تركيب البلازما بالظبط تعالى بالمقارنه بصوا يعني ده هنا زياده طب الصوديوم هنا زياده الكولورايت هنا الفرق في حاجه واحده الفرق ما بين الايكواس والبلازما في البروتين كونتنت في البلازما في هاي بروتين كونتنت في في بروتين كوتس ايه صغير هنا بقى الضغط دي هطلعها هنا ال اكس الاف اللي داخلين الديتين في عندي كتير بس اللي اكتر حاجتين بيضايقوني بروتين فايبر يعني ايه اتحط هنا ايه بروتين الله ده هيبقى شبه مين هيبقى الضغط ده ايه رايك نتميه بقى تسميه ايكواس اللي شبه البلاد تسميه بلاد مويت البلاد إيه؟ هو هو الايكوات عادي بس هي ايه بقى هاي كونتنت اوف و ودي لازم نعمل بالضبط يا بنات ده شهر البلاد ده اول كومبليكيشن اسمه مودج طب لما الحاله تبقى كبير ركز معايا لما الحالة تبقى لما الحالة تبقى كبير الجلوت بتدي توليد اكتر ولا اقل ولا اقل أكتر بيخلي الاكسود يزيد يزيد يزيد لحده ما الـ X-O-D-T تحت هذي الكتر معاق عمل زيادة الـ x o هنا، t هنا. لما الـ يزيد o يعمل لك مادة صفرة لونها أصفر وملزقة شبه الظهر ما هي المادة دي؟ ما هي مادة الـ High-Bubion واحدة واحدة الكلمة دي مقطعين؟ يعني Down بيون يعني بص اخبروا خضراتكم هل المادة دي بص فعلا؟ ولا شوية x إكسيرين <تصفيق> بس زيادة... أو مترتب عشان كده التفنيشن الصحيح للهيدروبلس. اتسبس أو السترايل بس. سترايل بس. The birds in the top ولا واللي ما هو التفنيشن على الهيدروبلس. هيدرو يعني. داون بيون يعني. بس هل هو ثوبس؟ بقول الصحيح. سترايل بس. The birds in ولا انظابدم قبل أن تيجوا هم بس كول هاي بوبو. لو عين عنده بلزموا تيكون وعين ثاني عينهم في العين واحد عنده بلزموا تيكون واحد عنده هاي بوبو ميت خطأ على اسمه الموت سليم. عشان يحصل هاي بوبو لازم تبقى الحالة في في الاقا هاي بوبو انده يحصل سيم. السليم في الحياة عندي أنواع كتير من هاي بوبو لا تقولش جاب عيد دلوقتي تي سوزو في مليجنة في انواع هايبوبين انواع هايبوبين دي ترى التسألة مبينية عندكم يؤكلوا لجنس اليوبيان التراجل كده بتسألة كده لازم؟ دول هتجاوضهم في درس اليوبيان التراجل طب ايه مشكلة البنات مواليكوة ومشكلة هايبوبين؟ هتقالكم سؤال ما تقضي هايبوبين دي؟ عامل اين الانجل؟ اثلا؟ طب والزورثينات دي باك تيجي في فتحات بالبوطين ده كده هيعمل ايه, إيه فتحات الانجل سته على فكره اللي بعد كده ايه لما الانجل في الست ده اللي بعد كده كامل انت بقى مكان دي بروجوما طب واحد على او بايه هيقولوا الابليس او بروديز اوف ده والانجل ده اتفصل حاجه ثانيه خالص هي تمام هينطعم الاكسل ايوه ايه الاكسل على هيكل كمان فايبر ايوه ايه الفايبر اي فيبرين لو سيكتوب بيتحول إلى ها يا جماعة اي لو سيكتوب بيتحول إلى فايبرول بص كده معايا هل نبقى ده تشوف؟ احنا عمنا البلوكفتر دي عضي لات؟ منظر الحاجات اللي هتطلع هنا فايبر الفايبر اللي مبارده يترقى ولكن الجديد بقى ان الفايرو اللي لو أنا هنا يتحول إيه بقى؟ إيه؟ تحول لفايرو المانترورو ده مجدد. مين لذق فيه؟ اللي قولي بيس لذق في بكرني يبصوا ده روتين في الماء مكور سنبص حاجات ربعة بعد كده هننشي إيه؟ هلأ بعد كده شو قلت المعاني الكلام ده بعد كده تبقى انت عارف إيش لمة؟ يلا لو الإنجليز لزق في أي حدا بالدنيا عشان بعد كده نحتاج وش هذا الشيء لو الإنجليز لزق في أي حدا بالدنيا نسميها فاي نيكيا فورميشن فاي ني؟ يبقى ايه معنى كلمة فاي نيكيا يا جماعة؟ أذيع العفوات قلت أيد وتبص بقى لو الإنجليز لزق في كورنيا بنسميها أنتي دي وفاي ني؟ لو الإنجليز لزق في اللين. أكيد تبقى ايه؟ بستيروس يبقى سينيجا يعني يا شباب ايروس ايه؟ ايروس اذينة هنا المنظر أنتيرو يقضى انتيروس اليجا اولا بش تيروس انتيروس انتيروس اليجا مين لزق بني في, في كل هل كل الايروس لزق في كل الكورني؟ لا البريفليو في الايروس في البريفريو اذن كاري se mitä antiosanikka on se preferenssi, kyllä? Se mitä he rat preferenssi ja dealot sanikka. Me kävämme kyllä preferanssi ja dealot sanikka tämä jostain silleenkin. Sitten on omatamit, kuuletko? Joo, se linkki. Lionit kehottavat preferanssi ja dealot sanikka. Tällaista on kummallista preferanssi ja dealot sanikka. Addition between ei voi. Preferanssi, oikein, se on jokin jokin jokin jokin jokin jokin صح؟ بس يبقى مين هي دي؟ تريثرة أنجيلوسانية كذا؟ إلها تريثرة هني؟ هنا؟ من أسباب صح؟ يبقى أول كومبليكيشن. <تصفيق> <على رأيك. تصفيق> تاني كومبليكيشن. حرام عليك؟ ايوه كان نفسي حد يدي نفس ايرون رايز يزبل لي بيقول لي اصل ايه القطعه دي اللي ارسمها من الجزاء انا عايزه ما تخيلهاش على لي بس بص ماشي اذا تحب تتخيلها لا ما تتخيلهاش اه ده دي الكورنيه دي اصل ايه لونها ايه, إيه؟ لون اخضر يعني مذهبه بيت بروتين بص اه تمام الموضوع ده مادة تفرق ولونها ولونها أصل ومن الزرع وشبه البس فوق ولا تحت تحت في القسم أزاي تيجي شوف ودايمًا يبله صح يبقى دي الأصل ودا معها إيه هاي جود دي من الأنجيل مكتوبة مسدودة هي مسدودة مشي كمان بس لا الأصل اللي كان عن مثلاً خلينا نقوله بيتسميه أصل عليه نسميها ال اسم ماده الهيبوبيون يبقى الاكثر اللي لاقي معاها مادة الهيبوبيون اكيد الاكثر هنا باخدها من سابع ايه أوثر اكثر عاديه لان عندك اكثر دي بتزيد عشان لما لاقي ده تبقى الحاله ايه تسميها حد شفت كان ده لو في ثانيه ثانيه كمان كمان العيال ده عباره إيه؟ ايه كوين ولا ريد اور كانت اور ونكتب اكثر حوالين مين حوالين تايب تايب؟ هميه ايه دا؟ عليكم ماشي يا اللي بعد كده التوكسز لما هي زي ما وصلت الايرس هي مش بتناقية التوكسز يعني سيطلطها لباس للنس يكبر قبلا في الليل هدو في ليل هتعرف قبلا في الليل في التاميز؟ كدر يبقى الكمبيليكيشن اللي بعد كده اللي بتلاق تبتوح له The patient will develop a complicated catharact نوات النوم فهذا ال catharact Conjunctal, Sinai, Traumatic ولا Complication تيه catharact بريتوليت بيه دا ايه؟ رجز تيه catharact بيجي من نسبك بارد دي يجي من Trauma Traumatic تيه catharact بيجي من مرض كيلي تيه catharact من كورنيال. القضية تنمي ايه؟ اللي بيجي من أمراض أو الكرار. دبقا نكتب إن الكترة عمتش موجود عندكم نكتب إن الكترة بتقولوا قدامكم دا ايه؟ ملكي. من النوع الايه؟ الكمبيلتكيو تدفعوا عليك إباراتهم بالجودة تحب ربنا نبارك في الوقت ان انا بجد دعنا نربنا لكم الوقت ان انا عاشقك قبل ممكن عن لا اذا انا بقوله باين بقوله بقى يتنفس صح صح انا هنا هجي انا ما كنتش كنت لو كنا في <تبتعليش> ثانيه تخيلوا احنا بس ما احنا شايفين بالذات يعني يعني ما تخش عاوز تنسي عندي اي عثوره اي, أي حاجة؟ عليها بروس. بروس. كده